كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ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 عليها تسعة عشر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا.